متن الشاطبية المسمى حرز الاماني ووجه التهاني في القراءات السبع نظم الإمام القاسم ابن فر ابن خلف ابن أحمد الشاطبي الرعيمي الأندلسي رحمه الله بدأت ببسم الله في النوم أولا ثباراك رحمنا رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد للمهدى إلى الناس مرسلا وعفراته ثم الصحابات ثم من تلاهم على الإحسان بالخير يبقى وثلثت ان الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به اجزم العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العذا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلاق جدة جديدا مواليه على الجد ديموق بلا وطريقه المقطي قرى مثاله كنط جحانيه مريحا وموكلا هو المرتضى أما إذا كان أمة ويمامه ظل الرزانات قنقلا هو الحر إن كان الحريا حواريا لم بتحريه إلى أن تنبلا وإنا كتاب الله أوثاق شافع وأوضع غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وتغذاله يزداد فيه تجملا وحيث الفتاة يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هناك يهنيه مقيلا وروضة ومن اجل في ذروه العز اجلس يناشيد في اضائه لحبيبي واجدذ به سؤلا إليه موصل فيا أيها القارب متمسكا مجلا له في كل حال مبدلا هنيئا مريئا والذاكا عليهما ملابيس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أهل الله والصفوة الملاكل البر والإحسان والصبر والتقاح لهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا سَكَنَ الدُّنْيَا بِأَنْفَاسِهَا اللَّعْنَاتِ جَزَى اللَّهُ بِالْخَيْرَاتِ عَلَّا إِنَّ سَلَلَنَا قَالُوا الْقُرْآنَ عَدًّا فَمِنْهُمْ بُذُورُ السَّبْعَةِ توسطت سماء اللعنه والعدل زهرا وكملا لها شوهب عنها استنارت فنورت سوادا حتى تفراق وانجلا وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من اصحابه متمثلا تخيارهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينات منزلا وقالوا نعيسى ثم عثمان ورشهم بصحباته المجد الرفيع تأفلا ومكات عبد الله فيها مقامه وبنو كثير كافر القوم معتلا روى أحمد البزيل هو محمد علي على ساند وهو الملقاب قنظلا وأما الإمام المادني صريحهم أبو عمرو البصري فواليده العلا أفاضى على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفراتي معللا أبو أومر الدور وصالحهم أبو وعيذ هو السوسي عنه تقبلا وأما دمشق الشام دار ابن عامر فدلك بعبد الله طابت محللا هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنق و وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرًا فلى فأما أبو بكر واسم اسمه فشعبات راويه المبرز المبريز أفضل وذاكًا عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كانا وحمزات ما أذكاه من موت متورع الإماما صبورا للقران مرتلا روا خالف عنه وقلاج للذي رواه سليم متقنا ومحصلا وأما علي فالكسائي ينعته لما كان في الإحرام فيه تسعب لا روى ليثهم أبو الحار في الرضا وحق هو الدور وفي الذكر قد خلا أبو عمرهم وليحصديه بن عامر صريح وباقيهم أحاقا به لهم طورق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا وهن اللواتي للمواتين صبتها من أصيب فرصب في نصابي وها وهاء لذا أسعى لعلها حروفهم يطوعوا بها نظم القوافي مسهلا جعلت أباجاد على كل قارئ دليلا على الموظوم أول أولا ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك فيصلا أحرف في استصالها وباللفظ استون عن القيد إن جل وربا مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا ومنهن للكوفي ثاء مثلث وستاتهم بالخاء ليس بأغفلا عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع وكوف وشام ذلهم ليس مغفلا وكوف مع المكي بالضاء معجما وكوف و بصر غيلهم ليس مهملا و ذو النقط شيل للكساء و حمزه فيهما مع شعبة صح صحاب هما مع حفصهم عم وشام سما في نافع وفت العلا ومك وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحصب فر حلا وحرمي المكي فيه ونافع وحصن عن الكوف ونافع في على ومهما اتت من قبل او بعد كلمه فكن عند شرطي واقطب الواو فيصلا وما كان ذا ضد فاني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا كمد واثبات وفتح ومجرم وهمز ونقل واختلاس تحصلا وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملا وحيث جرى التحريك غيرا مقيد هو والإسكان آقاه منزلا وآخيت بين النون والهاء وفتحهم وكسر وبين النصب والقف منزلا وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيروهم بالفتح والنصب أقبلا وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العولى وقبلا وبعد الحرف آتي بكل ما رمزتوا به في الجمع إذ ليس مشكلا وسوف اسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى ويقال أهلت فلبتها المعاني لبابها وصوتوبها ما تغعدها مسلسلات وفي يسأرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا وألفاكها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أنت فضلا وسميتها حرز الاماني تامنا ووجهت تهاني فهمه مؤتقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يجي منك الأياد تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطلا أمينا وأمنا للأمين بسرها وإن عاثرت فهو أقولوا لحر والمرؤات مرؤها لإخواته المرآة ذو النور مكحلا أخي أيها المرتاز نظمي ببابه ينادي عليه كاسد السوق أجملا وظنابه خيرا وسامح نسيجا بالإغضاء والحسنى وإن كان الهلاء هل وسلم لإحدى الحسنيين إصابة ولخرج اتهاد رام صوبا فأمحلا وإن كان خرق فادركه بفطلة من الحلم وليصلحه من جاد مقالا وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في القلف والقلا وعش سالم صدرا وعن غيبة فغبت حضر حضار القرس أم قام غسلا وهذا زمان الصبر من لاك باللتك قبض على جمر فتمجو من البلاء ولو أن عينا ساعدت لا توكفت سحائبها بالدم يدي من وهو ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة amăritem și بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا وطابت عليه أرضه فاتفتقت بكل عبير حين أصباح مخضلا فطوبى له والشوق يبعى تهمه وزنج الأسى يهتاج في القلب مشعلا هو المجتبى يوضو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا يعدو جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا يرى نفس يَغُّو بِالثَّنَى أَوْلَى لِأَنَّهَا عَلَى الْمَجْدِ لَمَسَ اللعق مِنَ الصَّبْرِ وَالآلَ وَقَدْ قِيلَ كُن أَهْلُهُ وَمَا في نصحهم متبذلا لعبنا إنه العرش يا إخوتي يقي جماعاتنا كل المكاريه هولا هو ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما إلا سكره تجللا فيا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك عاتمادي ضارعا متوكلا باب الاستعادة إذا ما أردت التهرة قراء فاستعف جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربيك تنزينا فلست مجهلا وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا وفيه مقال في الأصول فروه فلا تعد منها باسقا ومضللا وإخفاؤه فصل أباه عاتنا وكم من فتنك المهدوي فيه أعملا باب البسملة وبسمال بين السورتين بسنة رجالن موهى درية وتحملا ووصلوك بين السورتين فصاحة وصل مسكتا كل جلاياه حصنا ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلاء وسكتوهم المختار دون تنفس وبعضوهم في الاربع الزهر بسملا لهم دون نص وهو فيه ساكت لحمزان فافهمه وليس مخذلا ومهما تصلها أو بدأتا براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا ولابد منها في ابتدائك كسورة سواها وفي الأجزاء خيار منثلا ومهما تصلها مع أواخير سورة فلا تنففن الدهر فيها فتفكلا سورة أم القرآن وماليك يوم الدين راويه ناصر وعندا سراط والسراط لقنبلة بحيث أتاو الصاد زايا أشمها لدى خالة وشم لخلاد لول عليهم إليهم حمزة والتيهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتحيره جلا ومن قد لهمز القطع صلها لورشهم واسكانها الباقون بعد لتكملا ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتلعلى مع الكسر قبل الهاء او الياء ساكنا وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا كما بهم الاسباب ثم عليهم القتال وقفل الكل بالكسر مكملا باب الادغام الكبير ودوناك الادغام الكبير وقطبه ابو عمرو البصري فيه تحفلا في كلمه عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد دا من إدغام ما كان أوله كي ما فيه هدى وطب على قلوبهم والعقوب أمور تمثلا إذا لم يكن تمخبين أو مخاطبا أو المُ اكتسى تنوينه او مثقلا ككنت ترابا انت تكريه واسع عليم وايضا تم ميقاته الثلا وقد اظهروا في الكاف يحزن ككفره اذ النون تخفى قبلها ليت جملا وعندهم الوجهان في كل موضع تساق لأجل الحذ فيه معلنا كيبتاغ مجزوما وإن ينكو كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخلاق ويا قوم ما ثم يا قوم من بلا خلاف على الإنغام لا شك وإظهار قوم آل نوط لكونه قليلا حروف رده من تنبلا بإذغام لك كيدا ولو حد مذ مظهر باعلى لثنه اذا صح نعتلا فابذله من همزه هاء نصلها وقد قال بعض الناس من واو نبدلا وواوه هو المظلوم ها أنكه ومن فادغم ومن يظهر فبالمد عللا ويأتي يوم ادغمه ونحوه ولا فوق ينجي من على المد عولا وقبلا يئسن الياء في اللاء عارض سكونا اوصلا فهو يظهير مسهلا باب إدغام الحوفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين وإن كلمة حوفان فيها تقاربا فإذ رامه للقاف في الكاف مجتلا وهذا إذا ما قبله متحرف مبين وبعد الكاف منتقللا كيوزقكم وثقكم وخلق وميثاقكم أظهر ونرزوق كنجلا وإدغام للتحريم طلاقة نقل أحق وبالتأليف والجمع أسقلا ومهما يكون كلمتين فمدغم أوائي لكلم البيت بعد على الولا شفا لم تضق نفسا بها دواطن فوى كان ذا حسن سآ منه قد جلا إذا لم ينوى أو يكنتا مقاطب وما ليس مجزوما ولا موت متفكلا فزحزح عن النار الذي حاه مدغم وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخلا قلت كل شيء لقصورا وأظهرا إذا ساكن الحرف الذي قبل أقبلا وفي ذي المعارض تعرج الجيم مدغم ومن قبل أخرى الشطأه قد وعند سبيلا شيم ذي العروش مدغم وضادا لبعض شأنهم مدغما تلا وفي زوجت سين النفوس ومدغم له شيبا باختلاف توصلا ولذلك المنترب سهل ذكاشذا ضفا ثم زهد صدقه ظاهر جلا ولم تدغى مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فعلنه وعملا وفي عشرها والطائت دغامتاؤها وفي أحرف وجهان عنه تهللا فما حمل التوراة ثم زكاة قل وقل آت ذا الولدات طائفة على وفي جئة شيئا أظهر لي خطابه ونقصانه والكسر لدغام سهلا وفي خمسه وهي الاوائل ثاؤها وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا وفي اللامرا وهي فراء وأظهرا إذا فاتحا بعد المسكان منزلا سوى قال ثم النون تدغام فيهما على إسر تحريك سوى نحن مسجلا وتسكان عنه الميم من قبل بائها على إرث حريك فتغفى تنزنا وفي من يشاء ما يعذيب حيثما أتى مدغم فدري الأصولى لتأسولا ولا يمنع الإدغام إذ هو عالظ إيماناتك الأبرار والنار أثقلا وأشمن ورم في غير ماء ومينها مع الباء او ميم وكن متاملا وادرام حرف قبله صح ساكن عسير وبالاخفاء طباق الصلاه خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا باب الكناية ولم ياصرها مثمر قبل ساكن وما قد له التحريك للكل وصل وما قد له التسكين لبني كثيرهم وفيه مهانا معه حقص اخولا وسكي يؤديه مع نوله ونصله ون تيه منها فاعتبر صافيا حلاً وعنهم وعن حفص فألقه ويتقي حماص وهو قوم بخلف وأنهلاً وقلبي سكون القاف والقص الحصهم ويأتيه لدا قاهب لسكان يجتله وفي الكل قصر الهائم لا لسانه بخلف وفي طهاب وجهين بجلا وإذ كان يرضه يمنه نبس طيب بخل والقصر فالكروه نوفلا له الرحب والزنبال خيرا يره بها وشر يرح حوفيه سك ليسهلا وعنافر أرجئه بالهمز ساكنا وفي ايضا ملف دعواه حرملا وأسكن نصيرا فاز وكسر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصلا باب المد والقصر إذا آلك أوياءها بعد كثرة أو الواو عن ضم لقي الهمد طولا فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخل ما يرويك دروا ومختلا كجيئا وعن سوء وشاءت اتصاله ومقصوله في أمها أمره إلا وما بعد همز فابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا ووساطه قوم كآمان هؤلاء آليهة آتان الإيمان مفلا وما ساكن صحيح كقران ومسؤول اسالا وما بعد هم بالوصل اتي وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا وعازاني لولا وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قادا وقولا وعن كلهم بالمد ما قولا لزاكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا ومداله عند الفواتيح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا وفي نحو طاها القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فيمطلا وإن تسكن اليابين ف. وغمزة بكلمات نواه فوجهان جملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه عند سكون الوقف للكل أعملا وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافيقهم في حيث لا همز مدخلا وفي واو سوآت خلاف لورشهم وعن كل المؤودة قصر وموئلا باب الهمزتين من كلمة وتسهل أخرى همذتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجمونا وقل آليفا عن أهل مصر تبدالت لورش وفي بودا داير وموسى الغالا وحققها في فصلت صحبات آع جامي ونولى أسقيط النأل تسكولا وهمزه اذهبتم في لحق في شفعت في أخرى كما دامت وصالا والصالة وفي في أن كان شفاع حمزه وشعبات ايضا مشقي مسهلا وفي أهل عمران عن ابني كثيرهم يشفع أن يبتاع إلى ما تسهلا وفي العراق وشعر بها آمنتهم للكل ثالثان بديلا وحق 我<音> ولي قمبول بإسقاطه لولا بطهات قبيلا وفي كلها حفص وأبدال قمبول في العراف من هلوى والملك موصيلا وإن همز وصل بين لام وسكان وغمذات لاستفاد افهامي فامدده مبديلا فللكل ذا اولى ويقصره الذي يسهل عن كل امك الان مثيلا ولا مد بين الهمزتين هنا ولا تَافِقُنَا تَنَزُّلَا وَالضُّرُوبُ جَمْعُ الْهَمْزَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ أَنذَرْتَ أَمْ لَمْ آيِنَّا آمُنْ آم زِينَا ومدك قَبْلَ الْفَتْحِ وَالكَسْرِ حُجَّاتٌ بِهَا لُذْوَا قَبْلَ الْكَسْرِ خُلْفُ الله وَفِي سبعة خلف عنه بمغيام وفي حرفا العراف وشوار لون أئناك أعرف كما عن فوق صاجها وفي فصيلة حرف وبالخلف سهلا وأئمة بالخلف قد مدى وحده وسهلا إِلَّا مَا وَصَفَنَّهُ فِي النَّحْوِ أَبْدِيلَهُ قَبْلَ لبى حبيبه بيخل فيه ما برا وجاء ليفصيلا وفي آل عمران نرى ووليه شامهم كحفص وفي الباقي كقالونا مِنْ باب الهمزتين من كلمتين اتفاقهما معا اذا كانت من كلمتين فتل على كجاء أمرنا من السماء ان أولياء اولئك انوعوا اتفاق تجمانا وقانون والبزي في الفتح وفقا وفي غيره كاليا وكالواوي سهل وبالسوء الا ابدل ثم ادغم وفيه خلاف عنه ما ليس مقفلا ولاخرى كمد عند ورش وقنبل وقد قيل محط المد عنها تبدالا وفي هؤلاء والبغاء لورشيهم بياء خافي في الكسر بعضه موتالا وإن حرف مد قبل همز مغيال يجز قطره والمد ما زال أعدالا وتسهيل لخرى في اختلافه ما تمأتا في أئلة معجاء جاء ننزلا نشاء وصدنا والسماء ياوئ فنوعاني قل كليا وكلواوي سبديلا ونوعاني منها أبديلا منهما وقل يا شاءوا إلى كلياء أقياسوا معديلا وعن أكثر القراء تبدانوا وواها وكل بهمز الكل يبدانوا الفصيناء ولبدان محظ والمسهل بين ما هو الهمز والحرف الذي منه اشكيلا باب الهمز المفرد إذا ساكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتاح إثر الضم نحو مؤجلا ويبدال السوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم مهملا تس ونشأ ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا وهيئ وأنبئهم ونبئ معن وارجئ معا وقرأ ثلاثا فحصلا وتؤوي وتؤوي أخفوا بهمزه ورئيا بترك الهمز يشبيه الانجلا ومؤصادة أوصدت يشبيه كله تقجاره أهل الأداء معللا وبارئ كوموا بالهمز حالا سكونه وقال بأن غلبه لنبياء تبدلا وولاه في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش والكسائي فأبدلا وفي لؤلء في العوف والنكر شعبة ويألت كُمُ الدُّورِ وَالإِبْدَالُ يُجْتَمَى وَوَغْشٌ لِأَلَّا وَالنَّسِيءُ بِيَائِهِ وَأَبْغَامَ فِيَاءِ النَّسِيُّ فَتَقَّلَا وَإِبْدَالُ أُخْرَى الْهَمْزَتَيْنِ لِكُلِّهِمْ إِذَا سَاكَنَتْ عزم كَآدَامَ أُوهِلًا باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذك لورش كل ساكين ناخر صحيح بشكل الهمز واحدثه مسهلا وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روا خالكم في الوصل سكتا مقللا ويسكوت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وش شيء وشيئا لم يزد والنافع لدى يونس آلان بالنقل نقلا وقل عادا الاولى باسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا وادغى مباخيهم وبالنقل وصلهم وبدؤوهم والبدء بالاصل فضلا و تهمازواه لقانون حال النقل بدءا و موصلا وتبدا بهمز الوصل في النقل كله وان كنت معتدا بعريضه فلا ونقل وردا عن نافع و كتاب يهب عن ورش اصحه تقبلا وقف حمزة وهشاب على الهمز وحمزات عند الوقف سهال همزه إذا كان وسطا أو تطرى فمنزلا فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبل تحريكه قد تنزل وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا سوى من بعد ما آلث جرى يسهيله مهما توساط خلق ويبديله مهما تطرى فمثله ويقصور أو يمضي على المد ويدغي فيه الواو والياء مبدلا إذا جيدتا من قبل حتى يفصلا ويسميع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء الواو محولا وفي غير هذا بين بينا ومثله يقول هشام ما تطرى ورئيا على إظهاره والدين وبعض بكسر الهالياء تحولا كقولي كأنبئهم ونبئهم وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا ففي اليايلي والواو والحذف رسمه ولقفاش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء وعنه الواو في عد ومن حكى فيهما كاليا وكالواو أعضلا ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيلا وأخملا وما فيه يلفى في زوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا كما هاويا واللام والبا ونحو وها ولا ما تعريف لمن قد تأملا وأشمم ورم في ما سوى بدل بها حرف مد وعرف الباب محفلا وماواه نصلي تسكان قبله أو الياف عن بعض بالإدرام حملا وما قبله التحريك أو آلف محركا طارفا فالبعض بالروم ومن لم يرم اعتد محضا سكونه والحاق مفتوحا فقد شذه غلا وفي الهمز انحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود الينا باب الاظهار والعظام ساذكر ألفاظا ظن ساليها حروفها في الاظهار والادغام تروى وتجتالا فدون كائن في بيتها وحروفها وما بعد بالتقيد قدهم ذللا سأسمى وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سماته قوم قبلا وفي دالي قد أيضا ودائما الناس وفيها هلوى بل فاحتل بي بهني كأحيالا ذكر ذالئذ نعم إذ تامشت زيناب الصلاة دلوها سامي جمال واخي لما انتاوى الصلاة فإظهارها أجرابا وما بيها وأظهار ريا قوله وصيف جالا وأدغى ما ضنكا واصيل انتما جريه وأدغى ما مولى وجدوه دائم ويلا ذكر دال قد وقد ساحابت غيلا ضعفا ولا جالته صاباه شائقا ومعللا فاظهراها نجم بادا دلى واضيحا وادرى ما ووش ضر ضم انا وامثالا وادرى ما مر واكي ضير ذا واض الله وقر تسداه كالكلام وفي حرف زينا النا خلاف ومبهر هشام بصاد حرفه متاحا ليلا ذكر تاب التانيث وابدت ثانى ثور صافت زرقو ظلميه جمعنا ورودا باردا عطير الطيلا فاظهارها در نمته بدوره والغما ورش ظافرا ومقولا وأظهر كهف وافر سيب وجوده زاكي وافي عصاراتا وموحا واظهر وأظهر رويني شام الله الديمة وافي واجابت خلفبني ذكوى ما يختالا ذكر لام هل وبل ألا بل وهل تروي فانا ضعني زينب. نسى نيرانا حابر حضر ومبتالى ما هراو وادغى ما فاطل وقور ثاناه سرا سيما وقد حالا وبل في النساء ناجح بخلافه وفي هل سار الإرغام حبا وحميلا وأظهر لا داوع نبيل ضاما وفي الرعد هل واستوفي لا ساجيرا هالا باب اتفاقهم في إرغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل ولا خلفة في الادغام اذا لا ظالم وَأَقْدَتْ يَا مَدَّعْدٌ وَسِيمًا ثَابَ السَّلَكِ وَقَامَتْ تُرْهِيدٌ يَاسٌ صِبًا وَصْفِهَا وَأَقُلْ بَلْ وَا هَلْ رَغَالَ بِيْبٌ وَيَعِينَا وَمَا أَوْالُ الْمِثْلَ نَفِيهِ مُوسَكَلُ فلا بد من ادرامه موتا باب حروف قربت مخارجها وادرام باء الجزم في الفاء قد راسا حميدا وخير فيا تبقى صيدا ولا ومع جزمه يفعل بذلك سلم ونفسق بهم راعا وشذى فقولا وعزت على إدغامه ونابلتها شواهد حمد ونورستم حالا له شرعه والرار جزما بلا بيها كاواصبر لي حكمي طال بالخلف يذبولا وياسينا أظهر عن فتنحقوه وأنونا وفيه الخلف عن ورشهم خالا وحرمي نصر صادا مرهما من يورد فوابا لابست الفرد والجمع والصالة وطاسينا عند الميم فازت تأخذتموا وفي الإفراد عاش راد وفي اغكب بر قريب بخلفهم كما ضاع جاي الهث له داري جهيلا وقالوا ذو خلف وفي الباقار هاق وَاذِبَ دَنَابِ الْقَلْ فِي جَوْزًا وَمُبِلا بَابُ أَحْكَامِ النُّونِ السَّاكِنَةِ والتنوين وَكُلُّ مُتَنَوِّنًا وَالنُّونِ أَدْغَمُ بإله فِي في اللام والرالي جمولا وكل ربي ينمو أذغر معاه الناس وفي الواوي واليادونها خلاف تالا وعنده ما للكل أظهر بكلمات ما خافتا إشباه المضاع في وعند حروف الحلق للكل أظهره ألا جاء حكم عما قاله غفالا وقلبه ما من لا دلبا وأخفيا على همنات عند البواقين يتمولا باب الفتح والإمالة وبين اللفظين وحمزات منهم والكساري بعده لا ذوات الياء حيث تأصلا وتثنية الأسماء تكشيكها وإذ رددت إليك الفعل صادم فمنهلا هدى واشتراه والهوى وهداه وفي ال في التانيث في الكل ميلا وكيف جرت فعلا ففيها وجودها وإن دم اولو افتح فعالا فحصلا وفي اسم في الاستفهام انا وفي متى معا وعتا ايضا أمانا وقل بلا وما رسموا بياء غير آلدا وما زكاوى إلا من بعد حتى وقل على وكل ثلاثي يجيد فإنه ممال كذكاها ما عبدلا ولكن أحيا عنه ما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا ورؤياي ورؤيا ومرضاتي كيفما أتاوى خطايا مثله متقبلا ومحياهم أيضا وحقا تقاته وفي قد هذان ليس أمرك مشكلا وفي الكهف أنساني ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يجتلى وفيها وفي طاسين آتاني الذي أذعت به حتى تضوى عمدلا وحرف تلاها مع وفي سجا وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى وأما ضحاها والضحا وال مع القواف أمالها وبالواو تختلا ورؤياك مع متوايا عنه لحفصهم وبحيايا مشكات هدايا قد انجلا ومما أمالاه أواخير آي بطاها وآي النجم كي تتعدلا وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى وفقر وفي والنازعات تميلا ومن تحتها ثم القيامات ثم في المعارجيا منها نأفلح تمنهلا رمى صحبا أعمى في الإسراء فانياً سواً واستاً في الوقف عنهم تسبلاً وراء ترى أفاز في شوع رائه وأعمى في الإسراء حكم صحبات نولاً وما بعد راء شاع حكماً وحصهم يوالي بمجراها آشر عيون باختلاف وشعبة في إسراء وهم والنون ضوء سننتل إله له شاف وقل أو كلاهما شفا ولكسر أولياء تميلا وذراء ورش بين بين وفي أراكهم وذوات يا له القلف جمعا ولكن رؤوس الآي قد فل له غير ماها فيه فاحضر مكملا وكيف؟ اتدفع لا واخير ائما تقدام للبصر سواراه معتلا ويا ويلتا انى ويا حسرة طوى وعن غيره خسها ويا اسف العلا وكيف الثلاث غير زاغت بماضين ام الخاب خاف طاب ضاقت فتجملا وحاقا وزاغ جاء شاء وَزَادَ وزاد اذ وجاء ذكوان وفي شاء ميلا فزاداهم الاولى وفي الغير خلفه وقل صحبه بل ران واصحب معدلا وفي الفات قبل راطار أتت بكسر تدعى حميدا وتقبلا كأبصارهم والدان ثم الحمار مع حمارك والكفان وقتس لتنظلا ومع كافرين الكافرين آريائه وهار روى مرو بخلف صد حال بدالي وجبان والجاني تمه وورش جميع الباب كان مقللا وما عنه باختلاف وما في البواي. وفي القهان حمزات قللا وإذ جاعوا ذير أين حجار واته كلبرار والتقليل جادا لفيصلا وإذ جاعوا تميم وسارع نساري والباري وباري موتلا واذانهم طغيانهم ويسارعون اذاننا عنه الجواري تمثلا يواري كوارث العقود بخلفه ضعافا وحرف النمل اتيك اولا بخلف ضمرناه مشاريب لامع وآنية فيها الأتاكى لأعدلا وفي الكافرون عابدون وعابد وخلفوهم في الناس في الجد في حصلات حمارك والمحراب إكراههن والحمار وفي إكرام عمران مفلات وكل بخلف اللبندكوان غير ما يجر من المحراب فعلم لتعمل ولا ينأوا الإسكار في الوقف عارضا إما لامتال كثر في الوصل ميلا وقبل سكون قف بما في الحصولهم والرائي فيه الخلف في الوصل يجتلا كموسل الهدى عسى بن مريم والقرى التي معا ذكر الدار فافهم محصلا وقرفق قاموا التنوين وقفا ورطقوا وتسخيمهم في النصب اجماع أشولا قسما ومولا رفعه ما جده وموصوبه غزا وتترا تزيلا باب مذهب الكسائه في اماله هذ في الوقف وفي ناء تأنيف الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدل ويجمعها حق ضغاق وعص خضى وأكهار بعد الياء يسكون مئيلا أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أو لا لعذره ماهو وجهه وليكه وبعضه سوى الف عند الكساء يميل باب مذاهبهم في الراءات ورقاقا ورش كل راء وقبلها مسكنات يأون أو الكسوم صالة ولم يرى فصل ساكينا بعد كسرات سوى حرف لاستعلاس والخطأ كمله وفخمها في لاجم وفي إيران تكريرها حتى يرام متعدلا وتفخيمه ذكرا وسترا وبابا لا ذات لات الاصحاب اعمار اوطلا وفي شرار عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تفطنا وفي ال يانو ورش سو وما ذاكرته ما لا يمشد في الاداء وقولا الا بد من توقيفنا بعد كسرات اذا سكنت يا صاحي السبعات ما وما حرفوا الاستعلاء بعد فراءه كله متفخيم فيها هذا الظلال ويجمعها في الخص وغلفهم بفرق جارى بين المشايخ سلسالا وما بعد كسر عارض أو مفصال ففخ فهذا حكمه متابذين وما بعده كسر آويا فمالاهم في ترقيقه نص واثيق فيمثولا ومالي في القراءات مدقال فادوناك ما فيه الرضا متكفلا وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفقيمها في الوقع في أجمع أشمول ولكنها في وقع فيهم مع غيرها ترقاق بعد الكسر أو مات بيالها هاوياء تأتي بالسكون ورومهم كما وصليهم فبلد ذاك آموصق قالا وفيما عاد هذا الذي قد وعصدته على الأصل بالتفخيم كن متعملا باب اللامات وولى ضار شنفة حلام لي صاجيها أو الطائي أو للضائي قبل تنزولا إذا كوتيحت أو سكينتك صالا فيهم ومطلعي أيضا ثم ظل ويوصال وفي طلاق الفن مع في صالا وعندما يسكان وقفا وحكم داوات الآي منها كهذه وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتالا وكل دَسْمِ الله من بعد كسرات يرققوها حتى يرقى مرتلا كما فخبوا بعد فتح وضمه فانتمان نظام الشمي وصلا اصلا وفيصالا باب الوقف على اواخر الكلم والاسكان اصل الوقف وهو اشتقاق من الوقف عن تحريك حرف تعزالا وعند ابي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجمالا وأكثر اعلام القرآن اراهما لسائرهم أولى العلائخهم طوالا ورومك إسماع المحرك وقيفا بصوت صافي كل دان سنوالا ولشمام إطباق الشفاه بعيداما يسكانوا لا صوت هناك فيصحى لك وفعلوه ما في الضم والرفع واريد وروموك عند الكسفر ولم يراه في الفتح والنصب قريء وعند إيمام النحو في الكل أميل وما نبع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقيل وفي هائل تأنيف ومين الجامعي قل وعارض شكل لم يكون ليدخول وفي الهائل الاضمال قوم ابوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثيل أو ماهما وهن وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال موحا للا باب الوقف على مرسوم الخط وكوفيهم والمازني ونافع عنوب التالي اتباع الخط في وقف الابتلا ولبني كثير يرتضى وابن عامر ومختلف فيه حل أن يفصلا إذا كتبت بالتائهاء مؤنث فبالهائق حقا رضا ومعولا وفي الله مع مرضات مع ذات بهجة ولا زارضا هيها تهاديه رفلا وقف يا أبه كف أنت ناواء الوقوف بنول وهو باليائح الصلاة وما لدى الفرطان النساء وسالا على ما حج والخلق رتلا ويا أيها فوق الدخاني وأيها لدى النور والرحمن رافق نح ملا وفي على الإتباع ضم بأن عامر لدى الوصل والمرشوم فيهن أخيلا وقف ويك أن ويك وبالياء قس رفقا وبالكافح للا وأيا بأيا ما شفاوا سواهما بماوا بواد النمل بليا سننتلا وفي مه ومن مه قصوى عن مه لمه بمه بخلف عن البزي وادفع مجهلا باب مذاهبهم في وليست بلا مفعلياء إضافة وما هي من نفس الأصول فتشكلا ولكنها كالهاء والكاف في كل ما تليه يرى للهاء والكاف في مدخلا وفي مئة ياء وعشر منيفة وثنتين خلف القوم أحكيه مجملا مع غمز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضيعهم ملا فأرني وتفقني اتبعني سكونها لكل وترحمني أكنوى لقد جلا ذروني ودعوني ابكروني فتحها دواء وأوزعني مع الجاده الطلاق ليبنوا معه سبيل لنافع عنه وللبصر ثمان تنخلا بيوسف إني لو لولاني ولي بها وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا ويا آنف ادعلي وأرباع ارحمت ولكن ولكني بها اثنان وكلا وتحتي وقل في غود اني اراكم وقل فاطرا فيه دهاديه او صلا ويحزونني حلمهم تاعدانه حشر ثاني اعما تامروني والصلاه ترت ومالي مولا وما سما لي ولعني سما كفئا معينا فلولا عماد وتحت النمل عندي حسنه الى درجه بالخلف وفاقموهلا لا انسان مع خمسين مع كسر همزه بفتح ألي حكم سوى ما تعذل بناتي وأنصار عبادي ولعنتي وما بعده ان شاء بالفتح أملا وفي إخوتي ورس يدي عن ألي حما وفي رسلي أصل كساوى في الملا وأمي وأجل سكنا دين صحبة دعائي وآلاء بائین کو تجملا وحزني وتوفيقي ظلال وكلهم يصدقني ينذرني وأخرتني إلى ومريتي يدعونني وخطابه عشر يليها الهمز بالضم مشكلا فعن نافع فافتح وأسكن لكلهم بعهدي وآتوني لتفتاح مقر وفي اللام التعريف أربع عشرة فإذ كانها فاشد وعهدي في أولى وقلني عبادي كان شرعا وفي النداح من شاع اياتي كما فاح منزلا فقمسوا عبادي اعدد وعهدي أرادني ورب الذي أتاني اياتي الحلا أهلاكني منها وفي صادم السني مع الأنبياء ربي في العراف كملا وسبع بهمن الوصل فردا وفتحهم أخي إني حقه ليتني حلا ونفسي سما دكري سما قومي الرضا حميده بعد سما صفه ولا ومع همز في ثلاثين خلفهم ومحيا يجئ بالخلف والفتح قولا وعما عول الوجه وبيتي بنوح معل والواس واه عد أصلا ليحفل ومعشور كائم ورائي يدول وليدين عنهاد بخلف له الحلا مماتي أتى أرض صراط بأن عامر وفي النمل مال دم لمن راق نوفلا ولي ما كان لاثنين مع معي ثمان أولى والظلة الثاني عن جلا وما تؤمنوا ليؤمنوا بي جا ويا عبادي يصف والحذف عن شاكر دلا وفتح ولي فيها لورشا وحقهم ومالي في يثين سك فتكملا باب ياءات الزوائد ودوناك ياءات تسمى زوائدا لان كنا عن خط المصاحف معزلا وتثبوت في الحنين درا لوامعا بخلف واولى النمل حمزات كملا وفي الوصل حماد شكور امامه وجملاتها ستون واثنان فعقلا فيسري الى الداعي الجوال المنادي يهديا يؤتى مع أن تعليمني ولا وأخبرتني الإسراء وتتابع السماء وفي الكهف نبغي يأتي فيه دوفلا سماوى دعائي في جناح الوهديه وفي التابعون أهدكم وإن تارني عنهم تمدونني سما فريقا ويدعو الداعيها كأجرا حلا وفي الفجر بالوادي دنا ريانه وفي الوقف بالوجهين وفاق طنبلا وأكرامني معه آنان اذ هدا وحفوهما للمازني عد ذأ وفي النمل آتاني ويُفتح عن أليح من واخلاق الوقف بين حلا على ومع الجواب جواب الباد حق جناهما وفي المهم تدل إسراء وتحتو أخو ولا وفي التابعين في آل عمران عنهما وكذون في الأعراف حجال يحمل بخلف وتأتون بيوسف فحقه وفي هود تسأل حواريه جملا وتخذون فيها حج أشرقت مون قد هذل تقول يا أولي اخشون ما ولا وعنه تقي زكاب يوسف وافك الصحيح معللا وفي الموت عالده والتلاق والتنادي درى باغه بالخلف جهلا ومع دعوة الداعي دعاني حلاجنا وليس لقالون مع للغرب سبلا نذيري لورش ثم تردين تورا فاعتازلون ستة نوذ رجلا وعيدي ثلاث ينقذون يكذبون قالا نكير أربع عنه الصلاة فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا وواتابعون حج في الزطر في الأولى وفي الكهف تسألني عن الكل يا على رسمه والحذف بالقلف في وفي نغ تعي خلف ذكا جميعهم بالثبات تحت النمل يهدي لي سلا فغبي اصول القوم حال اضطرادها اجابت فبعون الله فانت ظمت خلا واني لارجوه لنظمي حروفهم نفائيس اعلاق تنفي سعطلا سامضي على شرطي وبالله اكتفي وما خاب ذو جد اذاه وحسبلا باب فوش الحروف سورة البقرة وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى والغير كالحرف أولا وخفاف كوف يكذبونا ويأموا بفتح وللباقي نظما وسقلا وقيلا وغيظة مجيئة يشمها لدى كسرها ضمن رجال لتكمنا وحيلا إشمام وثيقا كما رسا وسيئا وسيئت كان راويه ام بلاك وهاهو وبعد الواو والفا ولا بها وها هي اسكن راضيا باردا حلا ثم هو رقا بانا والضم غيرهم وكسر وعن كل يوم الله وانجلا وفي ف زل اللام لحمزة وزد آلفا من قبله فاتكملا وآدام فرفع ناصبا كالماته بكسر وللمكي عكس تحولا ويقضى نول أن نفودون حاجز وعدنا جميعا دون مآلف ما حلا وإذ كانوا مالكم وياموركم لك ويأمورهم أيضا وتأمورهم تلا وينصوركم أيضا ويشعيركم وكم جليل عن الدوري مختال سمجلا وفيها وفي نوفر بنونه ولا ضم واكسر حين ضلنا هنا وللشام في معه في العراف والصلاة وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غيرنا في عين بدلا وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي يا أشداد مبدلا وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ وهزءا في السابق وضمال باقيهم وحمزات وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا وبالغيب عما تعملوناه نادنا وغيبوك في الثاني إلى صفوه دلا خطيئاته التوحيد عن غير نافع ولا يعبدون الغيب شايا وقل حاسنا شكرا وحسنا بضمه وساكينه الباقون وحسن مقولا وتظاهرون الله أفي فثابتا وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا وحمزات أسر في أسارا وضمهم تفادوهم والمد إذ راقم حيث أتاك القرس إذ كان داله دواء وللباقين بالضم أرسلا وينزيل خففه وتنزيل مثله ومنزيل حق وهو في الحجر ثقلا وخفيف للبصر بسبحان والذي في لنعام للمكي على أن ينزلا ومنزيل هاتف وقفيف حق شفاؤه وقفيف عنهم ينزل الغيف مسجلا وجبريل فتح الجيم والرا وبعدها وعا مكسورة صحبا شعبة بحيث أتا واليا يحلف شعبة ومكيهم في الجيم بالفتح يكلاب ودعيا أمك إلى والهمز قبله على حب والياهو يحفاف أجملا ولكن خفيف والشياطين رفعوه كما شارطوا والعكس نحو سمى الأولى وننسط به ضم وكسر كفى وننسها مثله من غير همز ذكت إلى عليم وقالوا الواولو لا تقوطها وكنفى يكون النصب فرد وفع كفلا وفي آل عمران في لولا ومريم وفي الطول عنه وهو باللفظ عاملا وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفاراويا وانقاد معناه يعملا وتسال ضم التاء واللام حركه برفع قلودا وهو من بعد نفي وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخير إبراها ملاحا وجملا ومع آخر الأمعام حرفا براءة أخيرا وتحت الرعد حرف تنزل وفي مرؤ من والنحل خمسات أحرف وأخير ما في العكبوت منزل وفي النجم والشورى وفي الباريات والحديد ويروي في امتحانه الأولا ووجهان فيه لبذكوا لها منا والتأخذ بالفتح عما وأولا أرنا وأرنا ساكن الكسأر دمياً وفي فص التي يروى صف درج كله وأخفاهما طلق وخف بني عامر فأمزيه أوصى بقصا كما تلا وفي أم يقولون القصاب كما على شفاه رأوف قصر صحباته حالاً وخطابا ما يعملون كما شفى ولا نوم وليها على الفتح كملا وفي يعملون الغيب حلا وساكن بحرفيه يطوع وفي الطائف القلا وفي الدائياء شاع والريح وحدا وفي الكنف معها والشريعات والصلاة وفي النمل والأعراف و فانيا وفاطير دم شكرا وفي الحجر فصلا وفي سورة الشورى ومن تحت راده خصوص وفي الفرقان زاكيه هللا وأي خطاب بعد عما ولو ترى وفي اذ يرون الياء بالضم كل لا وحيث أتى خطوات الطاء ساكن وكل ضمه عن زاهد كيف رتلا وضموك أولى الساكنين لفالف يضم لزوما كسره في مد حلا قل دعوا أو انقص قال تسرج أن عبدوا ومحظورا انظر مع قبسته سواء وقل لابن العلا كسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقولا بخلف له في رحمة وطريفة ورفعوك ليس البر ينصاب في عولا ولكن خفيف وارفع البر عم فيه مأوام وصفقل صح اشهد ان لا اله طبعت في طعام لدى غصن بنا واتذللا مساكين مجموعا وليس آمنا ونن ويفتاح منه النون عما وأبجلا ونقول قرآن والقرآن دواءنا وفي تكملوا كل شعبة الميم ثقلا وكسروا بيوت والبيوت يضم وَعَنْ حِمَانٍ جِلَّةٌ وَجْهٌ عَنْ الْأَصْلِ أَخْبَلَ وَلَا تَقْتُلُهُمْ بَعْدَهُ يَقْتُلُكُمُ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ قَصْرُهَا شَاعَ وَالْجَلَدَ وَبِغُرْفَيْنَوٍّهُ فَلَا رَافَةٌ وَلَا خُصُوَقٌ وَلَا حَقٌّ وَزَانَ مُجَمَّلَكَ وَفَتْحُ كَسِينَ السِّلْمِ أَصْلُ رِضَانَنَا حتى يكون الرفع في الله بأولا وفي التاء فضم وافتح الجيم ترجع الأمور نصا وحيث تنزلا وإثم كبير شاع بالثام مثلثا وغيرهما بالباء نقطات نسفلا قل العفو رفع وبعده لأعناتكم بال قل في أحمد سهلا ويطهرون في الطائس السكون وغاؤه يضم وخف إذ سما كيف عولا وضموا يخاف فاز والكل أدرمو تضارر وضم الراء وذوجلا وقصر أتيتم من ربا هنا دار وجها ليس إلا مبجلا مع القدر حرك من وحيث جاي ضمو تمسوهن وامدده شلشلا وصياتا ارفع ويبسوط عنهم غير قنبول اعتلا وبالسين باقيهم وفي الخلق بصطة وقل فيهم الوجهان قولا موصلا في ضعيفه ارفع في الحديد وهان ناس ما شك فكره والعين في الكل ثقلا كما دار واقصر مع مضعافه وقل اعطيتم بكسر السين حيث أتنجلا دفاعوا بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا غرفة ضم دولا ولا بيع نوه ولا خله ولا شفاعات وارفعهن لا اسوه تلا ولا لولا تأثيم لا بيع مع ولا خلالا بإبراه والطور والصلا ومدوا أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى والخلف في الكسر بجلا وننشيز ذاك وبالراء غيرهم وصليا تسنه دونها إن شمر دلا وبالوصل قال علم مع الجزم شافع فصرهن ضم الصاد بالكسر إرف الصلاة وجزءا وجزء ضم إذ كان صفو حيث ما لها ذكرا وفي الغير ذوحلا وفي ربوة في المؤمنين وها هنا على فتح ضم الراء نبهت كفلا وفي الوصل للبزي شدد تيمن وتآت وفف في النساء عنه مجملا وفي آل عمران له لا تفرق ولا فيها فالتفراق مستلا وعند العقود التاء في لا تعاون ويروي ثلاثا في تلقاق مستلا تنزال عنه أربع وتناصرون نارا تلظى إذ تلقون سكلا مع وبعد في لنفال أيضا ثم فيها تنازعوا تبروج نفي الأحزاب مع أن تبدلا وفي التوبة الغراء قل هل تربصون عنه وجمع الساكنين هنا انجلا تمياز يروى ثم حرفا تخيرون عنه تلهى قبله الهاء وفي الحجرات التاء في لي تعارفوا وبعدا ولا حرفان من قبله جلا وكنتم تمنون الذي مع تفكهون عنه على وجهين فافهم محصلا عن عنف النون فتح كما شفى وإخفاء كسر العين وياوان كف عن كرام وجزمه أتى شافيا والغير بالرفع يكلا ويحساب كسر السين مستقبلا سمارضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا وقل أذنوا بالمد واكسر فتن صفا ومسارة بالضم في السين أصيلا وتصد. ادؤ خف ما ترجعن قل بضم وفتح عن س و و وفي انت ظل الكسره فذا وخف فتذكير حقا ورفع ال را فد الى تدرات لن رفعه في نسف وحاضرة معها عاصم سلام وحبورها كسر وفتحة وقصر ويغفر معي وعذب سما الأولى شذ الجزم والتوحيد في وكتابه شريف وفي التحريم جمعوا حما على وبيتي وعدي فالكروني مضاقها وربي ودي مني وإني مع الحلاق سورة آل عمران وإذ جاعك ما رد حسنه وقل لي لفي جود وبالخلف بلل وفي تولمون الغيب ما تحشرون في رضا وترون الغيب خصا وخلل ولتوال لطم غير ثاني لو قود كسره صح اِنَّ الدّينَ بِالْفَتْحِ رَفِلا وَفِي قُزْلُونَ الثَّانِ قَا مَا يُقَاتِلُونَ حَمَزَاتُ وَهُوَ الْحَرْبُ سَادَ قَتَلَ وَفِي بَالِدٍ مَيْتٍ مَعَ الْبَيْتِ خَفَفُوا صَفَا لَافَرًا وَالْمَيْتَةُ وميتا لنا الأنعام والحجرات خذ وما لم كل اللجاء مثقلا وكفالها الكوفي ثقيلا وسكن وضعت وضم ساكنا صح كفلا وقل زاكريا دون غمزي جميعه صحاب ورفع غير شعبات لولا وذكر فناداه وأرجعه شاهدا ومن بعد أن الله يفساه في كلا مع الكهف والإسراء يبشوركم سمان عم محرك واتسر الضم أسقل نعم عم في الشورى وفي التوبة اعكسوا لحمزات مع كاف مع الحجر أول وهو بالياء نصو ائمه وبالكسر اني اخلق اعتاد اتصل وفي طائرا طيرا بها وعقودها قودها خصوصا ويا فين وفيهم على ولا الف فيها انتم زكاجنا وسهل اخا حد وكم مبدل جلا وفي نائه التنبيه من ثابت هدى وإبداله من همزة زان جمال ويحتامل الوجهين عن غيرهم وكم وجيهم به الوجهين للكل حمل ويقصور في التنبيه ذو القصر مذهبا وذو ذا للوجهان عنه مسهلا وضمى وحرك تعلمون الكتاب بما مشداده من بعد بالكسر ذلل ورفع ولا يأمركم روحه سما وبالتاء اتينا مع الضم خولا وكسروا لما فيه وبالغيب ترجعون عدا وفي تبهون حكيه عول وبالكسر حج البيت عن شاهد وغيب ما تب. ان لن تكفره لهم يضركم بكسر الضاد مع جذم راءه سماويظم الغير والراءا قلا وفي ما بناخ المنذرين ومنزلون يحصب في العنكبوت مثقلا وحق نصير كسر واو مسومين كل سار يا قبلوك من جن وقرح بضم القاف والقرح صحبة ومعمد إن كسر همزاته تلى ولاياء مكسورا وقاتال بعده يمد وفتح الضم والكسر ذولا وحريك عين الرعب ضما كما رسى ورعبا ويوشى أنك شائعا تلى وقل كله كل لله بالرفع حامدا بما يعملون الغيب شايا شاع دخلنا ومت ومتنا مت في ضم كسرها صفانا فهم وردا وحفص هنجتلا وبالغيب عنه تجمعونا وضم في يولا وفتح الضم اذ شاع كفنا بما قتل التشديد لبى وبعده وفي الحج جن الشام ولا خير كمل دراكي وقد قالا في لنعام قد تنوب القلف غيبا يحسب النالا ولا وأن نكسروا رفقا ويحزون غير الأنبياء بضم واسر الضم أحفل وقاط بحر فيحسب النافقل وقل بما يعملون الغيب حق وذوم لا يميز مع الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلة سنكتوب يا أنتم مع فتح ضمه وقتله فعوا معيان قلو فيكمل وبالزوء غُبُر للشام كذا رسمهم وبكتابيه هشام واخفر وسم مجملا صفح حق غيب يكتمون لا يبين تحسبن الغيب كيف سمعتلا وحقا بضم البافلا تحسبنهم وغيب وفيه العطف او جاء مبدلا هنا قاتلوا اخر شفاء وبعثوا في براءات اخر يقتلون شمرتلا ويا اتها وجهي واني كلاهما ومني واجعل لي وعنصار يلمل سورة النساء وكوفيهم تساءلون مخففا وحمزات والأرحام بالفط جملا وقصروا قياما عما يخلون ضم كم صفا نافع بالرفع وحيدة جلا ويوصي بفتح الصاد صحاك مادنا ووافاق حص في الأخير مجملا وفي أم مع في أمها فال أمه لدى الوصل ضم الهمز بالكامل جسر شملار وفي أممات النحل والنور والزوم مع النجم شاف واكسر الميم في صلاة ويدخل هنون مع طلاق وفوق ما نكث نعذب معه بالفتح إذكلا وهذا نهاتين لذان الذين قل يشديد للمكي فذاني كدمحلا وضم هنا كرها وعند براءة شهاب وفي الأحقاف ثبيت معقلا وفي الكل فاتحيا مبيانة دنى وكسر الجبع كنشارفا على وفي محصنات فاكسر الصاد راويا وفي المحصنات اكسر له غير أولا وضم وكسر في أحل صحابه وجوه وفي أحصن عنا فللعلا مع الحج ضم مدخلا فصه وسلف الحروة بالنقل راشيد هودلا وفي عاقدت قصر فواوا مع الحديد فتحوا سكون البخن والضم شمللا وفي حاسن حلمي رفع وضمهم تسوان ما حقا وعما مثقا ولا مستم قصر تحتها وآبها شفاء ورفعوا قليل منهم النصب كل لا وأنف عن دار من تظلمون غيب شهد ما إدغى مبيات في حلا وإشما مصاد ساكن قبل دانه كأصداق زايا شاع وارتاح أشمل وفيها وتحت الفتح قلفان تثبت من الثبت والغير البيان بدلا وعما فتنقصر السلامي مؤخرا وغيرا اشتقاؤوا لي في حد ونؤتيه بليا في حماه وضم يدخلونا وفتح الضم حفوصرا حلا وفي مريم والطول لوال عنهم وفي الثالث صفوا وفي فاطر حلا ويا الصالح فضم وسك مخففا مع القصر والسلامه ثالث بتنتلى وتلو بحذف الواو لا ولا مهو فضم سكونا لست فيه مجهلا ونزيل فتح الضم والكسر حصنه لا عنه عاصم بعد نزلا وياسه فنؤتيهم عزيز وحمزة سيؤتيهم في الدرك كوفي تحمل بالإسكان تعجوا سكنوهم وخففوا خصوصا وأغفى العين قالون مسهلا وفي الأنبياء ضم الزبور وها هنا زبورا وفي الإسرال حمزات اسجلا سورة المائدة وسكين معا شمان صحا كلاهما وفي كسر اوصدوكم حامد دلا مع القصر شد رياء قاسيه شفا وارجولكم بالنصب عما على وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم وفي سبلنا في الضم مسكا نحصلا كلمات السحط عما نهافة وكيف أتى أذن بنافع تلا ورحمن سوى الشام ونذرا صحابهم حموه ونكر شر حق له وعلا ونكر دنا والعين فارفع وعظ فهارضا والجروح فارفع رضانا فرملا وفضل العنزات وليحكم بكسر ونصبه يحريكم يبغون خطابكم ملا وقبلا يقول الواو غصن ورافع سوى بن على من عم مرسلا وحريك بالارغام للغير داله وبالخفض والكفار راويه حصلا وباع نضم واخفض التاء بعد فز رسالاته اجمع وكسر التاء كمع ثلاث صفاء وتكون الرفع حج شهوده وعق التخفيف من صحبة ولا وفي العين فامدد مقسطا فاجزاء نونه مثل ما في خطه الرفع لا وكفارة نون طعامي برفع خطه دم غنا وقصر قياما له ملا وضمست حق التحل حقص وكسره وفي الأولين فطر صلا وضم الغيوب يكسران عيوني العيوني شيوخا دانا صحبة ملا جيوبي منير دون شك وساحر بسحر بها معهود والصف شمل وقاطاب فيها ليستقيم رواته وربوك رفع الباء بالنصب والتلا ويوم برفع خذ واني ثلاثها ولوايه امي مضافاتها العلا سوره الانعام وصحبات يصرفت فتح ضم وراءه بكسر وذكر لم يكن شاع وانجلى وفتناتهم بالرفع عن دين كامل وبارب بنا بالنصب الشرافة والصلاة نكذب نصب الرفع فذا علمه وفي وانك نصبه في كسبه يا ولاء ولذا حرف اللام خربا نعامر ولا خيرة المرفوع بالخفض وعما علا لا يعقلونها وتحتها خطابا وقل في يوسف عمني طلا ويا سين من أصل ولا يكذبونك الخطي فوأتا رحبا وطابا أريت في الاستفهام لا عين راجع وعن نافع سهل وكم مبدل جلاب إذا كوتحت شدد لشام وهاهنا فتحنا وفي الأعراف واقتاربت كلا وبالغدوة الشامي بالضم هاهنا وعن آل واو وفي الكهف والصلاة وإنا بفتح عم نصرا وبعد كمن ما يستبين صحبة ذكروا ولا سبيلا برفع خذ ويقضي بضم ساكن ما عضم الكسر شدد وأهملا نعم دون الباس وذكار مفجع توفي واستهواه حمزات منسلا مع القفية في ضمه كسر شعبة وأنجيت للكفي أنجا تحولا قل الله ينجيكم يثقيل معهموه شام وشام ينسيناك ثقلا وحرفي رأى كل الأم المسن صحبة وفي عنه حسن وفي الراء يجتلب بخلف وخلف فيه ما ما عم مبر نصيب وعنثمان في الكل كل لا وفضل السكون الراء في صفايد بخلف وقلف الهمز خلف يقصلا وقف فيه كالأولى ونحور رأى رأى تاب كل وقفا وموصلا وقفا فنونا قبل في الله من له بخلف اتى والحذف لم يأك اولا وفي دار النون مع يوسف فواو وليس على الحرفان حرك مثقيلات وسكين شفاء وقده حذف هذه شفاء وبالتحريك بالكسر كفلات ومدبخ في الماج والكل واقف بإسكال يذك وعفير ومنذلا وتبدونها تخون ما تجعلونه على غيبه حقا وينفي راس وبيناكم ارفع في صفان آفر وجاعل خسر وفتح الكسر والرطع ملا وعنهم بنصب النيل والسر بمستقرون القاف حقا فرقوا فقالهم جلا وضمان مع يسين في فامر شفى ودار حق مده ولقد حلاف وحرك وسكن كافيا وكسر النهاح ما صوبه بالخلف درا وأوبلا وخطاب فيها يؤمنون كما فشى وصحبات كفء في الشريعات والصلاة وكسر وفتح ثم في قيب لنحمى ظهيرا وللكوفي في الكهف والصلاة وكلكالم مات دون ما الف ثا و يونس والطول حاميه ضلل وشداد حفص منزل وبن عامر وحريم فتح الضم والكسر اذا وفصيل وبصيل اذنا يضلون ضم مع يضل الذي في يونس ثابتا ولا رسالات ف وافتحوا دون علة وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا بكثر سوى المكي وراحا رجا هنا على كسرها الكنصفى واتوسلا ويصعد خف ساكن دم ومده صحيح وخف العين دوام صندلا ونحشور مع ثالب يونوس وهو في سبأ معا نقول الياف الأرباع وخاطى بشان يعملون ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره شلشنا مكانات متنون في الكل شعبة بزعميهم الحرفان بالضم وزيان في ضم وكسر ورفوا قتل أولادهم بالنصب شاميهم تلا ويخفاض عنه الرفع في شركاؤهم وفي مصحف الشامين بالياء مثلا ومفعوله بين المضافين فاصل ولم يلف غير الظرف في الشعار فيصلا كن الله در اليوم من لا مغى فلا تل من, من نحو الا إلا مجهلا ومع رسمه زج قلوصا أبي مزاده الأقليم فشو النحوي أنشاد شاد مجملا واياك نلمس كفء صدق وميته دنا كافيا وافتح حصادي كبيحنا نماوى سكون المعد حصن وانه يكون كما في دينهم ميتة كلا وتذكرون الكل خفى على شذا وانك لفضيله شرعا محمد فيكم ويأتيهم شافي مع النحل فارقوا معروم مداه خفيفا وعدلا وكسر وفتح خف في قيما ذكى ويآتها وجه مماتي مقبلا وربي صراط ثم إني ثلاثة ومحياي والإسكان صحا تحم سورة الأعراف وتنين وذكرون الغيب ذر قبلتائه كريما وخفوا ذلك مشارفا على مع الزخر فعك استخرجونا بفتحة وضم وأولى الروم شافيه مفتلا بخلف مضى في الروم لا يخرجون في رضا ولباس وقاليصة أصل ولا يعلمون كل شعبات في الثاني ويفتاح شملنا وخفف شفا حكما وملوى ودعكفا كفا وحيثون عم الكسر في العين رتلا والعنة التخفيف والرفع نصه سماما قال البزي وفي النور أهلا ويغشى بها والرعب ثقال قحبة ووالشمس بعض في الثلاثات كملا وفي النحل معه في الأخيرين حرصون ونشرا سكون الضم في الكل ذللا وفي النون فتح الضم شاف وعاصم روانونه بالباء نقطات نسبا ورى من إله غيره خط رفعه بكل رسى والخف أبليغكم حلا مع حقافها والوى وزد بعده افسدين كفآ وبالإخبار إنا كموا على ألاوى وعلى الحرمي إنا لنا هنا وأوآ من الإسكان حلمي عليا على, على خص وفي ساحر بها ويونوس سحار شفاوات سلسلا وفي الكل تلقى خط حص وضم في سن قتول واكسر ضمه متفقلا وحرك ذكى حسن وفي يقتلون قدمعا يعرشون الكسر ضم كذيصا وفي يعاكفون الضم يكساو شافيا وأنجى بحذف الياء والنون كفلا ودكاء لا تنوين والدده هالزا شفاوى عن الكوفي في الكهف وجمعوا رسالات حمته ذكوره وفروا شهد حرك وافتح الضم شلشلا وفي الكهف حسناه وضموا حليهم بكسر شفاواف والإتباع ذوحلا وخاطاب يرحمنا ويوفرنا شبا ربنا رفع لغيره من جلا وميم بانهم مكسر معا كفء صحبه واصارهم بالجمع والمد بكل لا وحده عنه ورفعه كما ألفوا والغير بالكسر عزلا. ولكن فطايا حج فيها ونوحها ومعذيرة رفع سوى حفص امتلا وبيث بياء أما والهمز كهفه ومثل رئيس غير هذين عوضا وبيئات نسك بين فتحين صادقا بخلف وخفف يمسكونا صفاولا ويقصون ذريات مع فتح تائه وفي الطون في الثاني ظهير تحملا وياسين دم غسلا ويفسار رفع أول الطول للبصر وبالمد كم حلى يقولوا معا غيم حميد وحيث يلحدون بفتح الضم والكسر فو الصلاه وفي النحل ولاه الكسائي وجزمهم يذرهم شفا والياء غصن تهدلى وحرك وضم الكسر وامدده هامزا ولا نون شكا عن شبانى فريق ولا يتبعوكم خف معفة حبائه ويتبعوهم في الظلة احتل وعتلا وكل طائف طيف وَيَا يَمُدُّونَ فَضْمٌ وَاكْسِنِ الظَّمَّ أَعْدَلَاكُ وَرَبِّي مَعِي بَعْدِي وَإِنِّي كِلَاهُمَا عَذَابِي يَا آيَاتِي مُضَعْفَاتُهَا الْأَوْلَى سورة الأنثال وفي مرود في ندال يفتاح نافع وعن قنبل يروى وليس معولا ويغشي سماك فا وفي ضمه افتحوا وفي الكسر حقا والنعاس رفعوا إلاك وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله وارفع هاءه كفلا وم يُهِينُ بالتخفيف إذا وفيه لم ينون لحفظ كيد بالخف عولا وبعد وَإِنَّ الفتح عما عولا وفيه ملعد وتكسر حقا الضم وعدلا ومن حال يكسر مظهرا إذ صفاهدا وإذ يتوفى أنثوه له ملا وبالغيب فيها تحسبنا كما فشى عميما وقل في النور فشيه كحلا وَإِنَّهُ مُفْتَحٌ كَافِيًا وَ اكثروا لشعبة السلم واكثر في القتال فضل صلا وثاني يكون غصل وثاليثها ثوى وضعفا بفتح الضم فاشيه نكفلا وفروم صفع الخلف فصل وأنثا يكونا مع الاسرى الأسار حولا حلا ولا ياتهم بالكسر شفاوى معا إني بيا أين أقبل سورة التوبة لا إيمانا عند بني عامر ووحاد حق المسجد الله لا ولا عشيراتكم بالجمع صرخ ونوؤن عزير رضا نص وبالكسر يكلاب يضاهون ضم الهاي يكثير عاصم وذر همزة مضموما عنه عقلا يظلب ضم الياء ما فتح ضاده صحاب ولم يخشوا هناك مضللا وأن تقبل التذكير شاعا وصاله ورحمة للموفو بالخف ضيف قبلا دون ضمِّ وفاءه يضمُّ وعذبته بالنون والصلاب وفي ذلِه كسر وطائفة بنصب مرفوعه عن عاصم كله تلام بضم سواء مع ثاني فتحها ومن تحتها المكي يجر وزاد من صلاتك كوحد وافتح التاشذا على ووحد لهم في مودة ترجيء همزه صفانا فرما مرجعونا وقد حلا وعما بلا واو الذين وضم في منسا سمع كسر وبنيانه ولا ودروف سكون الضم في صفو كامل تقطع فتح الضم في كامل على يزيغه على فصل يرونا مخاطب فشاوى معي فيها بيا اين حمنا سوره يونس واذ جاور كل الفواتيح ذكره حما غير حفص طه ويا صحبه ولا وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر وهاصف رضا حلوا وتحت جنا حلا شفى صادقا حميم مختار صحبة وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلا وذروا آل وارشبا نبينا ونافع لذا مروي منها يا وحجيده حلا نفصيل يا حق عولا ساحر غبا وحيث ضياء وافق الهمز قنبلاء وفي خوضي الفتحان مع آلك هنا وقل آجل المرفوع بالنص بكم ملا وقصروا ولا هم بخلف الزكاة وفي القيامة للأولى وبالحال أولى وخطاب عما هنا شذا وفروم والحرين في النحل الأول يسيئكم قل فيه يشوركم كثابة عاس وحص برفع تحمل وإذ كان قطعا دون ريب موروده وفي ماء تبنوا التاب اشاعات تنزلا ويا لا يهديك سئ صفيا وهاهنا واخفى بنو وخفيف شلشلا ولكن خفيف وارفع الناس عنهما وخطاب فيها يجمعون له ملا عروب كسر الضم معساب إن رسا وأصار رفعه وأكبر في مع المد دي السحر حكم تبوا وابيا وقف حفص لم يصحا فيحمل وتسابران النون خفا مذا وما جبل فتح والاسكان قبل مثقل وفي أنه اكسر شافيا وابلونه ونجعان نصف والخصن جريرا على وذاك هو الثاني ونفسي ياؤها وربي مع اجري واني ولي حلا سورته وإني لكم بالفتح حفو رواته وبديء بعد الدال بالهمز للا ومن كل نو معقد فلاح عالما فعمه يتضممه وتنقل شذا على وفي ضم مدراها سواهم وفتحيا بنجيه لا نص وفي الكل عولا وآخرا يُقُمانِ يواليه احمد وسكانه زاكن وشيخه لولا وفي عامل فتح ورفع ونون وغير رفع الا الفسائي ذا البلا وتسال مخف الكهف ظل حما وها هنا غصن وافتحنا نونه دلا ويومئذ معسان أتارضا وفي النمل حصن قبله النون ثملا ثم ثمودا مع الفرقان والعنكموت لم ينون على فَصْلٍ وفي النجم فصلا نَمَالِ ثمود نولوا وقف ضورضا ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفوق الطول شاعى تنزلا وفسر نسر الوطن أصل دماوها هنا حق للمراتك ارفع وأبدلا وفي ساعد فضل صحابا وسلبه وخفو وإن كلا إلى صفوه دلا وفيها وفي يسين والطارق لولا يشديد لما كامل النص فاعتلا وفي زخرف في نص لسن بخلفه ويرجع فيه الضم الفتح إذ على وخطاب عما يعملون هنا وآخرا نمل علما عما واغتاد منزلا ويآتها عني وإني ثمانيا وضيفي ولكني ونصحي فاقبلا شطاكي وتوفيقي ومحطي عدها ومع فاصرا أدري معا تح مكملا سوره يوسف ويا آبات افتحيث جالب نعامر ووحيد للمكي آيات للولا ويا بات في الحرفين بالجمع نافع وتأماننا لكل يخفى مفصلا وأدغام مع إشمامه البعض عنهم ونرتع ونلعب يا أحصن كون الكسر في العين ذو حمل وبشراء الياء لئثبت ومينا شفاء وقل الجهد ذن وكلام مع ابن والفتح عن موت فضلا وغيت بكسر أصل كفن وغمز لسان وضم التال وخلفه دلا وفي كاف فتح اللام في مخلصا وفي المخلصين الكل حصن تجمل مع الوصل حاشا حج بل لحفظهم فحر وقاطب يعصر ناشا ونكتل بيا شاف وحيث يشاء نون دار وحفظا حافظا شاع عقلا وفتياته فتيانه عنشذا بالإخبار في قالوا أئنا كدغفلا ويأس معا واستيأس وَتَيَأْسُ وتيأس قلب عن بِخُلْفٍ بخلف وأبدلا ويوحى إليهم كَسْرُ كسر حائي جميعها أَوْ لَا يوحى إليه شبا على وثانيا جحفف وشدد وحرك الكفانا وقفك كذب ثابتا تلا وأني وإني القرص ربي بأربع أراني مع النفس ليحزينني حلا وفي إخوتي حزني سبيلي يبي ولي لعلي يا آبائي أبي فخش موحلا هو زرع نخيل غير صلوان ولا لدى قصدها رفع على حق وذكارة استعاصم وبن عامر وقل بعده بليا يفضه لشلشلا وما كرر استفهامه نحو آئذا أئنا فذو استفهام للكل سوى نافع في النمل والشام مخبر سوى النازعات مع إذا واقعت ولا ودون عناد عم في العنكبوت مخبرا وهو في الثانئة راشدا ولا سوى العنكبوت وهو في المملك رضا وزادا هنونا إننا عنهم اعتلا وعما رضا في النازعات وهم على حصولهم وامددن وحافظ بلى ووالي الكف وواقب بيائه وباقب دنا هل يستوي صحبة تلا وبعده صحاب يقيدونا وضمهم وصدوث ومع صد في الطول وانجلا ويثبيت في تقفيفه حق ناصر وفي الكافر الكفار بالجمع عذل سورة إبراهيم وفي القفض في الله الذي الروف أو عن مقالق دد هو اكسر وارفع القاف شلشلا وفي النور واخفض كل فيها ولرضها هنا مصرخي يكسر بحمزات مجملا كهاوصل لنور الساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع والد العلى وضمى كفاح اسم يضل يضلعا وافئده بالياب خلف له ولا وفي لي تزول الفتح وارفعه راشدا وما كان لي اني عبادي يخذ ملاك سوره الحج وربى انما ردنا تنزال ضم التال شعبات مثلا وبالنون فيها واكثر الزاي وانصل الملائكة المرفوع عن شائد علا وثقيل للمكي نون تبشرون واكثره حرميا وما الحرف أولا معه يقنطونا وتقنطوا وهن بكسر النون رافقنا حملا ومنجوه مخف وفي العلم كبوت ننجي انهاش منجوك صحباته دلا قدرنا بها والنمل صفوى عباد مع بناتي وأني ثم إني يفعقلا سورة النحل وينبيت نون صح يدعون عاصم وفي شورك يلقلف في الهمز هالهلا ومن قبل فيهم يكسر النون نافع معنيا توفاهم لحمزا توصلا ثم كاملا يهدي بضم وفتحة وخاطب تروا شرعا ولا خير في كلا ورامف نكسر أضايات فيأوا المؤنى للبصري البصري قبل تقبل وحقوا صحاب ضم نسقيكم مع لشعبات قاضب يجحدون معللا وضعنيكم إذ كانوا ذائع ونجزينا الذين النون داعيه نولا ملكت وعنه نص نقفى شياءه وعنه روا النقاش نونا موهلا سوى الشامض وكسروا لهم ويكسار في ضيق معنهم لدخلنا سورة لإسراء ويتاخذ غيب حلال يسوء نون راو وضم الهمز والمد دعدي لك سماوات يلقون يضمون شذا كفاي بألوغ نمدله وكسير وعن كلهم شدله بكلها بفتح دنا كفا ونو على اعتلا وبالفتح والتحريك خطؤا مصوب وحراكه المكي ومدى وجمل وخاطاب في يسر شهود وضمنا بحرفيه بالقصطاث كسروش من على وسيئة في همزه ضم وهاء وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا وقفف مع الفرقان وضم ليذكروا شفاء وفي الفرقان يذكر فصلة وفي مروي من بالعجس حق شفاء يقولون عن دار وفي الثاني نزل سما كتله النف يسبيح عن حمل شفاوت اذ كان رجليك عملا ويقصي فحق النونه ويعيدكم فيغريقكم واثنان يوسيل يوسلا خلافاك فافتح مع سكون وقصره سماصف ناء اخر معا همزه ملا تفجير في الأولى كتقتول ثابت وعمان دنك فان بتحريكه ولا وفي سابه حفص مع الشواراء قل وفي الروم سك ليس بالخلط مشكلة وقل قال لولا كيف دارا وضمتا علم تارضا والياء في ربي الكهف وسكتات حفص دون قطع لطيفة على آل في التنوين في عي وجنبلا وفي نون منراق ومرقادنا ولام بلران والبكون لا سك تموصل ومن لذنه في الضم أسكن شمه ومن بعده كسران عن شعبة اعتلا وضما وسكن ثم ضما لغيره وكلهم في الها على أصله تلا وكل من فقنفتح مع الكسر عمه وتزور للشميك تحمره الصلاه وتزاور التقفيف في الزاء فامس وحلمي يضم لكت في اللام ثقل بورقيكم الاسكان في صفو حلوه وفيه يعني الباقين كسر تاصلا وحذفوك لتا من مئة شفاء وتشرك خطاب وهو بالجزم كملا وفي ثومر ضميه يفتاح وعاصم بحرفيه والإسكان في الميم حصلا ودعم مخيرا منهما حكم ثابت وفي الوصل لكن فمده له ملا وذكر شاف وفي 看 hey. جروه على رفعه حبر سعيد تأولا وعقبا سكون الضم من الصوفة ويا نسير ولفتحها فرمل وفي النون أنث والجبال برفعهم ويوما يقول النون حمزات فضل لمهليكهم ضم ومهلاك أهله وعاصم والكسر في اللام يويل وها كسر أنسليه ضمال حصهم ومعه عليه الله في حي الصلاة لتغريق فتح الضم والكسر غيبة وقل أهل هابر وفع راويه فالصلاة ومدا وخفف يا أذاكية سمى وننال جن خف صاحبه إله وثك وأشم ضمة الدال صادقا تخذ دار فخفف واكسر الفاء حل ومن بعد بالتخفيف يبذيلها هنا وفوقا وتحت الملك كفيه ظللا فأتباع قطف في الثلاثات ذاكرا وحاميه بالمد صحباته كما وفي الهمزياء عنهم واصحابهم جزاء فنو ووصب الرفع وقبلا على حن من يسدد يسدد اصحاب حق الضم مفتوح واسع نشدوا ولا يأكلوا مما مزوجهم ذل كلنا فهون الضم والكسر شكلا وحرك بها والمؤمنين ومده خرجا شفا وكسف خرجوا له ملا ومكانني أظهر دليله وسكن مع الضم في الصرفين عن شعبة الملا كما حق ضماه وهم مسكنا لدى رد مناتوني وقبل اكسر الولاء لشعبات والثاني فشاصف بخلفه ولا كسر ورد فيهما الياء مبدلا وزر قبل همز الوصل والغير فيهما بقطعيهما والمد بدأا وموصلا وطاء فما استعرون حمزة تشدد وأم تنفد التذكير شاف فلا ثم عيدوني وربي بأربع وما قبل لإن شاء المضافات تجتلى سورة مريم وحرفا يرث بالجزم حلو رضا وقل خلقتوا خلق نشاع وجها مجملا وضموا بكيا كسروا عنهما وقل عتيا صليا مع شذا على وهمزوا أهب الياج راحلوا بحره بخلف ونسيا فتحه فائز تهكسر واخفض الدهر شذا وقفا تساقط فاصلا فات حملا وبالضم والتغفيف والكسر حفصهم وفي رفع قول الحق نصبو ندن كلا وكثروا وأن الله ذاك وأخبروا بخلف إذا ما نتمو فيناه الصلاة وننجي خفيفا رب مقاما بضمه ذنى رئي نبد المدغما باسطا ملا وولدا بها والزخر في الضم وسكنا شفاء وفي نوح شفاحا ولا وفيها وفي الشورى يكادوا أتارضا وطايا فاطر نكسر غير أذقلا وفي التائنون ساكن حد جفي صفا كمال وفي الشورى حلى صفوه ورأيي وجعل لي وإني كلاهما وربي وآتاني مطافاتها اللولا سورة طاها لحبزاتا فضم كسرها أهليهن كوثوا عن وافتاحوا إني أنا دائما حوله ونو بها والنازعاتي طولناكا وفي اخترتك اخترناكا فذا وثقالا وأن وشام قطعه أشدد وضم في بأس دا وضم وأشركه وَأَشْرِكُهُ مع مَا في قصر بعد فتح وساكين في ناد كالا ويكسر باقيهم وفيه وفي سودان ممالو وقوف في الأصول تاء الصالة ممن وَكَثُم صِحَابُون وَ تَقْففُقالَوا إ عَنُهُدَلَ وَهَاذَْنِ فيِيهَا ذَانِ حَجَّ وَافِقُلُ دَرْنَ فَجَمَاُوا فيِ هذان ساحر ما حوله وقل ساحر سحر شفى وتلقى فاعل جزما مع أنفا يخيان مقبلا وأنجيتكم وعد وُكُم ما رازقتكم شفا لا تخبئ التصري والجدني حصيلا وحفا يحل الضم في كسره رضا وفي لام يحل عنه وفا محلا وفي ملكنا ضم شفا واستاهو لهن وحملنا ضم كما وكسر كما عند حرم وقطب يبصر شاذا وبكسر اللام يخلفه حالا راكي ومعياء ينبخ ضمه وفي ضمه السحن وولاد العالى وبالقصر للمكي وجد فلا يخط وأنك لا في كسره صفوات العولى وبالضم ترضى صفري ضم يأتيهم مؤنات عنه لحفظ لعلي أخي حولى وذكري ما عن إني ما عني ما عن حاشرتني عيني نفسي إنني رأسي سورة الأنبياء عليهم السلام وقل قال عن شهد وآخرها على وقل آوى لملاوى وداله والصلاه وتسمع فتح الضم والكسر غيبه تنسي واليحصابي بي والصمه بالرفع وكلا وقال به في النمل والروم دارم ومثقالا مع لقمانا بالرفع اكملا جزاذا في كسر الضم ونونه ليحصيناكم صافا وأنيفا عن كلا وسكانا بين الكسر والقصر صحبات واحد منوال جحدث وتق الكذي صيلا وللكتوب اجمعا شاذا ومضاقها معي مساني إني عبادي مجتالا سورة الحج سكارا مَعَ عن سكرا شافا ليقطع لي بكسر الله ميكا جيدوه حالا ليوف بنو ذكوان ليطوافوا له ليقضوا سواب الزيين نافار جالا ومع فاطير صبل لؤانهم ورفعوا سواء غيروا حق تانخطالا وغيروا حاب في الشريعة ثم أولي وقف فحركه لشعبات أثقالا فتخططوه عن نافع مثله وقل ما عن من ساكن بالكسر في السين شلشولا ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافيا والمظموم في اذ ما اعتلف نعم حافظوا والفتح في تا يقاتلون عم مولاه خط خفاء دالا وبصريون اهلكنا بالتائم وضمها يعدون فيه الغيب شايع دخلولا وفي سباء حرفان معها معاجزين حق بلا مد وفي الجيم فقالا ولو مع نقمان يدون نغلبو سو شعبات والياء بيتي يا جمالا سورة المؤمنون امانكيهم وحده وفي سلدار أن صلاته موشاف وعظم كابي صيلا مع العظم وضم وكسير الضم حقه بتنبوت والمفتوح سيناء ذليلا وضم وفتح منزلا غير شعبات ونوانا تترنحا وكسير الويلاء وأنا فوى والنون قفف كفا وتهجرون بضم وكف سير الضم اجملا وفي لامين للام الاخر يمي وفي الهاء رفع الجر عن ولد العالق وعالم خفضه ورفعه عن نافار وفت شقواتنا وامدد وحركه شلشولا وكثرك سخريا بها وبصادها على ضمه أعطى شفاءا وأكمالا وفي أنهم كثر شريف وترجعون في الضم فتح وك سين الجيبى واتمونا وفي قال كن قل دون شك وبعده شفى وبغاية ألا علي يا سورة النور وحق وفرطنا فقيلا ورأفة يحريكه المكي وأرباع أولا صحاب وغير الحفص خامسة الأخير أن غاضب التخفيق والكسر أدخلا ويرفع بعد الجر يشهاد شائع وغيري ألي بالنصب صاحب موكلة ودري نكس الضم له حجة رضا وفيمن والهمز صحباته حلا يسبيح فتح الباكذا صف ويوقد المؤمنات صف شرعا وحق تفع وما نون سحاب ورفعهم لدى ظلمات جر دار وأوصل كما استخل تضممه مع الكسر صادقا وفي يبدلن الخف صاحب وثاني فلا ترفع سوى صحبه وقف ولا وقف فقبل النصب ان قلت ابدلا سورة الفرقان ويأكل منها النون شاعا وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملا ونحشور يا دار على فيقول نون شام وفاطر تستطيعون أملا ونزيل جده النون وارفع وخف والملائكة المرضوح ينصاب دخلنا تشقاك خف الشيء معقى غالب ويامور شاف وجمع سور جنوله ولم يقسر ضم عم والكسر ضم ثق يضاعف ويخلد رفع جزم كبيصلة ووحد ذريات لا حفظ صحبة ويلقون فضم وحرك مثقلا سوى صحب ولياء قومي وليتني وكم لو وليت تورث القلب أوصلا سورة الشعراء وفي حاذرون المد ما كل فارهين ذاعا وقلق وحرك به العلى كما في ند والايكه لا ساكن مع الهمز واخفضه وفي صاد غيطن وفي نزل التخفيف وروح والأمين رفعه مع علم سماوات بجل وأنف يقل لليحصبي وروف عاية وفافات وكا ووضمانه حلا ويا خمس أجل مع عبادي ولي معي معا مع أبي إني معا ربي أنجلا سورة النم شهاب بنون قِيَ النَّلِ دَنَا مَا كُتَّح الكاف ن وفل مَعَ ساب افتح دون ن ن حمن ومن دل الا يسجد راو وقف مبتلا ألا ويا اسجدوا وابداه بالضم موصلا اراد الا يا هؤلاء اسجدوا وقف له قبله والغير ادراج مبدلا وقد قيل مفعولا وان ادغموا بلا وليس بمقطوع فقف يسجد ولا ويخفون خاطب علمونا على رضا تمدونني الادغام فزافا مع السوق ساقيها وسوقهم زوزكا ووجه بهمز بعده الواوكل نقولن فضل رابعا ونبيتا نوآمعا في النون خاطب شمردل ومع فتح أن الناس ما بعد مكرهم لكوف وأما يشركون دي الحل وشدد وص الوَمْدُ به الدار كالذي ذكى قضى له يذكرون له حل تهدي فشل عمي ناصبا كل انقف وفروم شمل وآتوه فقصوا واستحضا مع علمه فشا الغيب حق له ولا وماني لي منه ولي آت في قول من بلى سورة القصص وفي نوري الفتحان مع آلف ويائه وثلاث رفعها بعد شكل وحزنا بضم مع سكون شفى ويصد ضم وكسر الضم ضاميه أنهل وجدوات الضم فزة والفتحن وصحبة كه ضم الرهب واسكنه ذبن يصدق أن يرفع جزمه في نصوصه وقل قال موسى واحذف الوا ودخل ما نافر بالضم والفتح يرجعون سحران في ساحران فتقبل ويجب خليط يعقلنا حفظته وفي خوس فالفتحين حفص تنخل وعندي وذو الدنيا وإني اربع لعلي معا ربي ثلاث معي احتلى سوره يروا صحبة خاطب وحرك ومد في النشاءات حقا وهو حيث تنزل مودات المرفوع حق رواته ونوه هو صب بينكم عم صندل ويدعون نجم حافظ وموحد هنا آية لربه صحبة دل ونقول اليابين حصن ويرجعون صفغ وحرف الروم صافيه حلل وذات ثلاث سكنت بان بوئن مع خفته والهمس بالياء شملل وإسكان والفكسر كما حج جاندا وربي عباد أرض يلياب هنجلا ومن سورة الروم إلى سورة سبأ. وعقيبة الثاني سبأ بنونه نذيق وزكال العالمينك. سير ولب يربو خطاب ضمة والواو ساكن آتا وجمع آتارك شارفا على وينفعك في وفي الطول حصنه ورحمة الغفران فائذا ومحصلة ويتأخذ البرف وغيره صاحبهم تصاعر بمد خف إذا شو ووه حلا وفي نعمة حرك وذكير هاؤها ولا تنوين عن حسن اعتلا سوى ابن والبحر أخفي سكونه فشى التحريك حسن تطول لما صابه فاكسر وقفف شبا وقل بما يعملون وَالَّذِي كل وَبِالْهَمْزِ كُلُّ لَاءٍ وَالْيَاءِ بَعْدَهُ ذَكَاءٌ وَابْيَاءٍ سَاكِنٌ حَجَّهُمْ مَلَكٌ وَكَالْيَاءِ مَكْسُورٌ الْوَرْشٍ وَعَنْهُمَا وقف مصر والهمز زاكيه بجلا وتظاهر نظمه واكسر لعاصم وفي الهاء خفف واندد الضاء دبلا وخفافه ثبت وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خفيف لو فلا وحقو صحاب القصر وصل الظنون والرسول السبيل وهو في الوقوف في حلق مقاما لحفظ الضمة والثاني عم في الدخان على المد وفي الكل ضم الكسر في اسوة النذن وقصر كفا حق يضعف مثقلا وباليا وفتح العين رفع العذاب حصن حسن وتعمل نؤتي الياء شملل وقذ نفتح النص يكون له ثوى يحلو سوى والبصر وقاتيم بفتح لما سادات نجمع بكثرة كفاوى كثيرا نقطة تحت نفلا سورة سبأ وفاطر وعليم قل علام شاعا ورفع خفضه عم من رجز أليم معنونا على رفع خفض الميم دلا دل عليمه ونقصه نشأ نسقط بها الياء شملنا وفي الريح رفع صح من ثاءته سكون همزاته ماض مساكينهم سكن وقصر على شذا وفي الكاف فافتح عالما من بجلا نجازي بياء وافتح الزايا والكفور رفع سماكا صاب أكل أو بفحلا وحقول وبعد بقصر مشددا وصداق للكوفي جاء مثلا وفزع فتح الضم والكسر كامل ومن اذن ضم حلو شر تسلسلا وفي الغرفه التوحيد فازا ويمز التناوش حلو صحبه وتوصلا واجري عبادي ربي اليا مضافها وقل رفعوا غير الله بالخف شكلا ونجزي بياء ضم معفت حزايه وكل ابه ارفع وهو عن والد العذاب وفي السيء المقفوض همزا سكونه فشابينات قصر حق على سوره ياسين وتنزيل نصب الرفع كهف صحابه وقفف فعززنا لشعبات محملا وما عاملته يحذف الهاء صحبة وولق أعمر ارفعه سماوى لقد حل وقى يقسمون افتح سمال وأقفحوا الوبرز وسكنه وقفف تكمل وساكين شغل ضم ذكرا وكسر في ظلال بضم وقصور اللام شلشلا وقل جوب لمع كسر ضميه ثقل اخو نصاره وضم وسك كذي حلا وننكسه فضم وحرك لعاصم وحمداث واكسر عنهما الضم ثم أفقلا ليذير دم غصنا ولحقاقهم بها بخلف هدى ماهي وإني مع الحل سورة الصافات وصفا وذجرا ذكرا ادغام حمزة وذروا بلا روم بهتا ففقل وخلادهم بالخلف فالملقياك فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحصلا بزينات نو في نج والكواكب صبوا صفوة يسمعون أشدا على بفق وضم وابهم سا شذا وساكن ما علوا آباؤنا كيف بلل وفي ينزفون الزاي فاكسر شذا وقل في الأخرى ثوى وابهم يذفون فاكمل وماذا تري بالضم والكسر شائع وإليا حلف الهمز بالخلف مثف وغيروا صحاب رفعوا الله ربكم وربا وإليسين بالكسر مصل مع القصر مع إسكان كسر دناغنا وإني وذو الثنيا وأني أجملا سُورَةُ صاد وضموا فواقش عقاليصة أضف له الرح وحد عبدنا قبل دخلل وفي يوعدون دمحلا وبقاف دموت الطال واساقا معا شائد علا وآخار البصر بضم وقصره ووصلوا اتقبناهم حلى شرول وفالحفق وقف في نصر وخذها ألي معا وإني وبعدي مسني لعنتي إلى سورة الزمر أمن حرمي فحرمي فشامد سالما مع الكسر حق عبده جمع شمر وقل كاشفات ممسكات منونا ورحماته مع ضره النصب وضمى قضى واكسر وحرك وبعد رفع شاف مفازات تجمعوا شاع صندلا وزل تأمروا للنون كهفا وعم خفه اتحى تخفف وفي النابئ العولى لكوف وخذ يا تأمروني أرادني وإني مع معيا عبادي فحصل سورة المؤمن. ويدعون خاطب إذ لواء منهم بكاف كفى أو أنزد الهمز ثم ملأ وسكن لهم وضم بيظهار وكسر ورفع الفساد وصب إلى عاقل حلأ فأطلع طالع رفع غير حفص وقلب نونوا من حميد ادخلونا فرنسلا على الوصل وضن كسره يا تذكرون كهف سما وحفظ مضافاتها العولى ذروني ودعوني واني ثلاثة لعلي وفي مالي وأمري معئلة سورة غصلت وإذ كان نحسات به كسره ذكى وقول مميل السين للليف أخملة ونحشور يا مع فتح ضمه وأعداء قد والجمع عما عقلقل لذا ثامرات ثم يشور كائي المضاف ويا ربي به القلف بجلة سورة الشورى والزخرف والدخان ويحاب بفتح الحاء ويفعلون غير صحاب يعلم رفع كما اعتلى بما كاسبت لفاء كبير في كبائر فيها ثم في النجم شملل ويرسيل فارفع مع فيوحي مسكنا أتانا وأن كنتم بكسل شذ العول وينشاء في ضم وثقل صحابه عباده برفع الدال في عين دغلغل وسك وزد همزا كواو أشهد أميلا وفيه المد بالخلف بلل وقل قال عن كف وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكار أَمْبَلَ وحكم صحا بالقصر همزاك جاءنا وأسويرة سك وبالقصر وفي سالفا ضم شريف وصاده يصدون كسر الضم في حق نهشل آليهة كوف يحقق ثانيا وقل آلفا للكل ثاني فنبدل وفي تشتهيه تشتهي حق في صحبتي وفي ترجعون الغيب شايع دخلل وفي قيله اكسر واكسر الضم بعد في نصير وخاطر يعلمونا كمن جل بتحتي عباديا ويوليدنا أولا ورب اخفضوا الرفع ثم مل وضم عزله اكسر غنا إنك افتحوا ربيعا وقل إني وليا حمل سورة الشريعة والأحقاب معا رفع آيات على كسره شفا وإنا وفي أضمر بتوكيه نولا لنجزي يا نص سماوى مشاوة به الفتح والإسكان والقصر شملا ووالساعة ترفع غير حمزات حسنا المحسين إحسانا لكوف تحولا وَغَيْرُ صحاب أحسن رفع وقبله وبعدوا بياء ضم فعلان وصل وقل عنه شام أدغموا تاعداني نوفيهم بريال روحة وقل لا ترى بالغيب وضم وبعده مساكينهم بالرفع فاشيه نول ويا أولا كني ويا كاعداني وإني وأوزعني بها خلف من تلا ومن سورة محمد صلى الله عليه وسلم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 والقصر في آسل دلى وفي آلفا قلف هداوى بضمهم وكسر وتحريف وأمليح الصلاف وأسرارهم فاجسر صحابا ونبلو أنكم نعلم الياصف ونبلو ووقبلا وفي يؤمن حق وبعد ثلاثة وفي يؤتيه غدير تسلسلا وبالضم ضر شاع والكسر عنهما بلا بي كلام الله والقصر وكلا بما يعملون حج حراك شطأه دعا مآجد وقصر فآذاره ملا وفي يعملون دم دنيا قولوا بيائن الصفاوك أدبار إن فاز دخللا وباليان ينادق الدليلا بخلفه وقل مثل ما برفع شمام صندلا وفي الصعقة خسر مسكين العين راويا وقوما بخض الميم شرا فحملا وبصر واتبعنا به التابعت وما ألت نفس ان نفسروا دينا وان نفتحوا الجلاء رضا يصعقون نظمهم كالنص والمسيطرون لسان عبد بالخلف زملاء وصاد كذا قام بالخلف طبعه وكذاب يرويه هشام متطلى تمارونه تمرونه وفتحوا شبا من آت للميز الهمز وحفلا ويهنيز طيزا قشعا خاشعا شفا حميدا وخاطب يعلمونا فطر لا سورة الرحمن عز وجل ووالحب ذو الريحان رفعوا ثلاثها بنصب كفا والنون بالخف شكلا ويخرج فضم وافتح الضم إلحم وفي المنشآت الشين بالكسر فحملا صحيحا بخلف النكر الياء شائع شواهم بكسر الضم مكيهم جلا ورفعان حاس جر حق وكسر ميم يطمث فيلول ضمته هدا وتقبلت وقال به لليث في الثاني وحده شيوخ ونص اليث بالضم وقول الكساء ضم ايوهما تشاوجيه وبعض المقرئين به ثلاث واخير هيان الجلال بن عامر بواو ورسم الشام فيه تمثل سوره الواقعه والحديد وحور وعين خط رفعيه ما شفأ وعربا سكون الضم صحي حقعتها وخفوا قدر ندار وانضم شرب في ندى الصفو واستفهام إنا صفاولا بموقيع بالإسكان والقصر شائع وقد آخذ الضم واكسر الخاء حولا وميفاقكم عنه وكل كفى وأفضرونا بقطع واكسر الضم فيصلا ويقفرون غير الشان ما نازل الخفيك إذ عز والصدان من بَعْدُ دمسلا وآتاكم فقصر حفيظا وقل هو الغني هو واحرف عما وفلا موصلا ومن سورة المجادلة إلى سورة نون وفي ياتنا دون النون ساكنا وقدمه واضم جيمه فاتكملا وكسرا شزو فضم معه صف وقل فيه أولا عم واندر في المجاليس نوفلا وفي الأوسل يا يخربونه بقيل أن معدوله اني فيكونا بخلفلا وكسر جدار ضم والفتح وقصر ذوي اسوه اني بيا ان توصل ويحصان فتح الضم من الصن وضاده بكسر الثوى والثقل شافيه كملا وفي تمسك ثقل حلاوى لا تنونه واخفض نوره عن شذى اندلا ولله زدنا من وانصار نونا سماوات نجيكم عن قِيلا وبعدي وأوصالي بي أي إضافة وخشب تكون الضم زاد رضا حلا وخفال وؤ في بما يعملون خفاتون بواو وأصيب الجزم حفلا وباليغ لا تنوين مع خف أمره لحفظ وبالتخفيف عراف رفلا وضمان صوحا شعبة من تفوت على القصر والتشديد شقا تهلنا وامنتم في الهمزتين أصوله وفي الوصل لولا قنبل ونبدلا فسحقا سكونا ضم مع غيبيا عالمون من رب معبِّليا وأملاك إن جلَّا ومن سورة نون إلى سورة القيامة. وضموهم في كَفَالِدٍ كفالد ومن قبله فاكسر وحرك روى الحلا ويقفى شفاء مالية ماهية فصل وسلطانية من دونها إن فتوصلا ويذك كَوْنَ يُؤْمِنُنَا مَقَالُهُ بِخُلْفِ الَّهُ دَاعٍ وَيَعْرُجُ الْتِلَاءُ وَسَالَ بِهَمْزٍ غُصْنُ دَاعٍ وَغِيرُهُ مِنَ الْهَمْزِ أَوْ مِنْ وَائِنَ وَيَائِنَ بِدَلَاءٍ وَنَزَّاعَةٍ فَرْصَعَ سِوَاحٍ وكل شهاداتهم بالجمع حص تقبل إلى نوصب فضم وحرك به علاء من وقل ودا به الضم آملا دعائي وإني ثم بيتي مضافها مع الواو فتح إنك شارفا على وعن كلهم أن المساجد فتحه وفي أنه لما بكسر سوى العولاء ونسلك هو يا كوف وفي قال إن مأهنا قل فشنا نصا وطابا تقبلا وكل بدا في كسره الضم لازم بخلف ويا ربي مضاق تجملا ووقعا وطاء فاكسروه كما حكوا ورب بخض الرفع صحباته كلا وفافول فيه فانصر وفانص فيه غبا وتلفي سكون الضم حاء وجملا وورج ضم الكسر حص إذا قلب وأدبار فهمزه وسكن عن اجتلا فبائد وفام عم فتحه وما يذبه يذكرون الغيب قصة وقل للا ومن سورة القيامة إلى سورة النبأ وراء بار قفتح آمنا ياذرون مع يحبون حق كث يمنع لن على سلاسل نو إذ رهو صرفه لنأ وبالقصر قسم عن هدى خلفهم فلا زكاوى قواريرا فنوّنه إذ دنأ رضا صرفه وافصره في في الوقف فيصلا وفي الثاني نو إذ رهوا صرفه وقل يمدوه شام واقفا معهم مولا وعليه مسكن واكسر الضم فشا وخضر برفع الخفض عما حولا أولا واستبرق حلمي نصر وقاطب تشاؤون حصر وقق تتواه حلاك الهمز باقيهم قدرنا فقيل لذرسا وجمالات فوحد شذا علام ومن سورة النبأ إلى سورة العلم وقلنا بفينا القصر فاشن وقل ولى كذابا بتقفي في الكساء اقبلا وفي رفع عبا رب السماوات خطه ذلول وفي الرحمن ناميه كملا وناخيرة بالمد صحباتهم وفي تزكى تصدى الثاني حرمي نثقلا فانفع في رفعه نص وإنا صببنا فتحه فبأته تلاك وخفاف حق سجرت فقل نشرت شريعات حق سعرت عن قلي ملا وظابي ظنين حق راو وخفف فعدى لك الكوف وحقه كيوم لاك وفي فاكه نحصر علا واخد دامه في فتح وقدمه رشدا ولا يصلا ثقيلا ضم مع مارضا دنا وبتا ركب حيا عمن هلا ومحفوظ نخفض رفعو خص وهو في المديني شَفَا والخف قد داروا التلاك حز وتصلى يضم ما التبكير حق وضماء اولو حق ولا بية لهم مسيطير نشم ضع والخلف قللا وبالسين لذ والوتر بالكسر شائع فقد دار يروي يحصبي مثقلا وأرباع غيب بعد بلا حصولها يحضر فتح الضم بالمجي ثم يعذيب فافتحه راويا ويآني في ربي وفكر فعنه إلى واتسر ومدام نونا مع الرفع اطعام ندا عم هلا ومؤصادة فهمز معا عنفة حمد ولا عم في والشمس بالفاء وانجلا ومن سورة العلق الى اخر القرآن وعن تنبل قصرا روى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به موتا عن ملاك ومطليع كسر اللام رحب وحرفي البريات فهمز آهلا متأهلا وتتاره النظم فلولا كما رسأ وجماع بالتشديد شافيه كملا وصحبات للضمين في عامد وعول إلاف بلي غير شاميهم تلاك وإلاف كل وهو في الخط ساقط وليدين قل في الكافرين تحصلا وهاء أبي لهب بالاسكان دونوا وحمالة المرفوع بالنص بنزل باب التكبير روى القلب ذكر الله فاستس موئلا ولا سعد روض الذاكرين فتمحلا واثر عن الاثار مسرات عزبه وما مثله للعبد حصنا وموئلا ولا عامل انجله من عذابه غدا الجزاء من ذكره متقبلا ومن شاغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا واغتحالا والصلاة وفيه عن المكين تكبيرهم مع الخواتم قرب القسم يروى مسلسلا إذا كَبَّ في آخر الناس أردفوا مع الحمد حتى المفلحونات والسلاة وقال به البزي من آخر الضحى وبعض له من آخر الليل والصلاة فإن فاقطع دونه أو عليه أوصل الكل دون القطع معه مبسنلا وما قبله من ساكن أو منون فن الساكنين فِي في الوصل مرسلا وَأَدْرِجْ عَلَى على مَا ما سواهما ولا تاصل انهاء الضمير لتوصلا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 وهكى موازين الحروف وما حكاجها بيذة النقاد فيها محصلا ولا ريبه في عينهن ولا ربا وعند صليل الزيف يصدوق الابتلا ولا بد في تعينهن من الأولى عنو بالمعان عاملهن وطولا فأبداء منها بالمخارج مردفا لهن بمشهور الصفات مفصلا ثلاث بأقصى الحلق واثنان وسطه وحرفان منها أول الحلق جملا وحرف له أقصى اللساني وفوقه من الحالة احفظه وحرف بأسفلا ووسطوهما منه ثلاث وحافة اللساني فأقصها لحرف تطولا إلى ما يلل أضرات وهو لديه ما يعز وباليمنى يكونوا مقللا وحرف بأسفلا إلى منتهاه قد ينلحان كالأعلى ودوناه ذولا وحرف يدانيه إلى الظهر مدخل وكم حاذق معسيب ويهي به اجتلا ومن طارف هن الثلاثول قطرب ويحيا مع الجربي معناه قولا ومنه ومن عليا الثنايا ثلاثة ومنه ومن أطرافها مثلها هنجلا ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة وحرفه من أطراف الثنايا هي الأولى ومن باق السفلة من الشافتين قل وللشافتين اجعل ثلاثا لتعدلا وفي أول من كلم بيتين جمعها سوى أربع فيهن كلمات نولا أهاعى حشار خلاقار كما جرى شرط يسر طارع لا حنوفلا رعا طهر دين تمه ظل ذي فناصفا تجل زهد في وجوه بني ملا وبنات تنوين و ونون وميمن سكنا ولا اظهار في الانف يجتلى وجهر ورهو وانفتاح صفاتها ومستاثل فاجمع بنضاد الضاد اشملا فمهموسها عشر حتت كسف شقه اجدت قطب للشديدات مثلا وما بين رخو والشديدات عمرنا الواي حروف المد والرخو كملا وقره الصدرق سبع علو ومطبق والضاب والضع أعجما وآل ملا وصاد وسيل مهملاني وزايها صفير وشيد بالتفشيء عمل ومحارق اللام وراء وكرر كما المس يستطيل الضاج ليس باوفلا كما الالف الهاوي واوي لعله وفي قطب جد خمس قلقاله مولا واعرافهن القاف كل يعدها فهذا مع التوفيق كاف محصلا وقد وفق الله الكريم بمنه لاكمالها حسناء بينون ثلجنا وابياسها الف تزيد ثلاثه ومعمائه سبعين زهرا وكملا وقد كوسيت منها المعاني عنايه كما عاريت عن كل عوده وراء مفصلا وتمت بحمد الله في الخلق سهلة منزاهة عن منطق الهجر مقولا ولكنها تبغي من الناس كفأها أخاته قطيعة ويرطي تجملا وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسنت أولا وقل راحما الرحمن حيا وميتا فتن كان للإنصاف والحلم معقلا عسى الله يدني سعيا بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا فيا طيب يا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جدا وتفضلا اق العسره وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله يا رافع العلا واخير دعوانا بتوفيق ربنا ان الحمد لله الذي وحدث على وبعده صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضام تنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاه تباري الريح مسكا ومندلا وتبدي على أصحابهنا فحاجها بغيرها действий tanânng rộng há bên